صلاة الذاتية للشيخ الأكبر في قديس بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صلِّ ما صلِّ مبارك على الطلعة الذات المطل سن بلغى في المطمن طم والكمال المكتم لا هوت الجمال وناسوت الوصال وطلعة الحق بهيته إنسان أزل في نشر من لم يزل من أقمت به نماسيه تلفقي إلى طرُك الحق أصلي اللهم به منه فيه عليه وسلم تسليما كثيرا فالحمد لله رب العالمين.